اشهد أن محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي عنا السلام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 من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلَّم تسليماً كثيراً أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون معشر الإخوة الدعاءُ بقبول العمل سنةُ الرُّسُل صلوات الله وسلامُه عليهم وهم رسول الله فكيف بمن دونهم ونحن في آخر يوم من أيام العشر الي ضؤ الله جل وعلا بقبول اعمالكم واضاحيكم عاملان قرب قربانا قص الله خبرهما في كتابه فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر فقال لي إنما انما الله من المتقين فهما عملا عملا متشابها لكن الله جل وعلا قبل من احدهما ولم يقبل من الاخر فمن تمام العمل أن تدعو بالقبول إن العمل لا ينتهي بانتهاءك منه بل يبقى المهم وهو الدعاء بقبول العمل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاتي به ليضحي به فقال صلى الله عليه وسلم لها يا عائشه هل ام المديه ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبشَ فأرجعَه ثم ذبحَه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحَّى به صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الباري جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل منهم وجاء عن علي رضي الله عنه انه قال كونوا لكونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل الم تسمع الباري جل إنما يتقبل الله من المتقين وروى ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن ثابت البناني رحمه الله قال كان مطرِّف يقول اللهم تقبل مني صلاة يوم اللهم تقبل مني صوم يوم اللهم اكتُب لي حسنًا ثم يقرأ إنما يتقبل الله من المتقين فيجتهد العامل في إخلاص العمل المشروع ثم يسأل الله جل وعلا قبوله فهذه ارجى الاسباب وليس من شرط القبول ان يكون العامل من المتقين في جميع اعماله فالله جل وعلا غفر امراه بغي سقت كلبا كاد يموت من شده العطش فاجتهد في سؤال الله جل وعلا قبول العمل بعد اتمامه إن قبول العمل هو ثمره العمل فكل عاملٍ يرتَجِي أن حوز عمله على رضَى سيده, سيِّدِه وقبولِه جاءَ عن فضالة ابن عُبيد أنه قال لان أكون أعلم أن الله قد تقَبَّل مني مثقال حبَّةٍ من خردَل أحبَّ إليَّ من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقَبَّلُ الله من المتقين قال ابن دينار الخوفُ على العمل أن لا يُتقَبَّل اشد من العمل وقال عبد العزيز بن ابي رواه ادركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلو وقع عليهم الهم اي منهم ام لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إن قال لا اقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله على إحسانه والشُكرُ له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه أدَّاعِي إلى جنَّته ورضوانه صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد معشرَ الإخوة من أعظم أسباب قبول العمل حُسنُ الظنِّ بالله فإنَّ الله جلَّ وعلا ما أمرَ بالعبادة إلا ليُقرِّبَك ويُدنيَك جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال الله تعالى أنا عند ظنِّ عبدي بي وأنا معه حينَ يذكُرني وعندَ أحمدَ في مسندِه حسن الظنِّ بالله من حسن العبادة قال العُلَماء قولُه من حسن العبادة أي من جُملة حُسْن العبادة التي يُتقرَّبُ بها إلى الله جل وعلا وفائدة هذا الحديث الإعلام بأن حسن الظن عبادةٌ من العبادات الحسنة ومن أعظم ثمرات الدُّعاء بقبول العمل أن لا يُعجب المرء بعمله وأن لا يُدلي على الله جل وعلا به وأن يعتقد أن قبول العمل منَّةٌ ونعمةٌ من الله تبارك وتعالى يتفضَّلُ بها على من يشاءُ من عبادِه فإن هذا الاستشعار وهذا الانكسار وهذا الرجاء باب عظيم من أبواب العبودية لله تعالى ومظهرُه وهو يسألُ ربَّه القبول مشعر بالتقصير والحاجة إلى مولاه كما قال الله إنهم كانوا يدعو لنا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وامام الورى فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وعلى نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين ولا إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنَّا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز, اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين وانصُر عبادَك الموحِّدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين في الجنوب اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفه اخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي اركان وفي العراق في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم، واكبت عدوهم اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزه اللهم اخلص المسلمين من شرورهم يا قوي يا متين اللهم اخلص المسلمين من شرورهم يا, يا اللهم احقن دماء امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امنعنا في اوطاننا وأصلِحَ إمَّتَنا وولاة أمورِنا اللهم وفِّقهم لما يرضيك يا رب العالمين اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحِبُّ وترضَى أخذ بناصيته للبرِّ والتقوى اللهم هيئ لهم بطانة الصالحة الناصحة الراشدة يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا و لوالدينا و لجميع المسلمين الاحياء منهم و الميتين برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان الاحسان و ايتاء ذي القربى و عن الفحشاء و والبغي و البغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم و الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله أكبر الله اشهد ان محمدا الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد, قد الله اكبر الله اكبر لا اله الله استو وتناولوا وتقاربوا تم صوف الاولى فالاول اتحاد بين المناكب والكتف استو <تصفيق> الله اكبر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 الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما Zau.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 إذا زنزلت الأرض زنزالها وأخرجت الأرض أثقالها ويشدر الناس أشتاة ليروا لي أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً as